يلا يا هي جالي صداك الكربه ياللي عنطى الله بما سكباب تفرج لي من هوداق قبل عمري طربه شبعت كمل قبل يكمل شبابه يلا هي جالي صداك الكربه ياللي عنطى الله بما سكباب تفرج لي من هوداق قبل عمري طربه Щебет камаль, قبل يكمل شباب أمضى حياتي بين سفر وغرب ولساعد حظ الشقاب انقلاب وقرب قريب الياش كامان ضرب خلاني واقتال يوم كل هباب أمضى حياتي بين سفر وغرب ولساعد حظ الشقاب واقرب قريب الي شكا ما نضربه خلاني وقت اليوم كل نهابه ما كل طير يعجب اللي صقربه ولكل رجال يثم جواب ولكن من يا ابني جدار استتار به ولكن الجار تستريح بجنابه ما كل طير يا جبل يسقرب ولكن الرجال يثم جواب لكن من يا ابني جدار استتار به ولكن اللي جار انت استريح بجنابه ولكن اللي من ياملك رصيد فتخاربه ملم بدون حقوق واضح عيابه الا اللي ذي بالواجبات اشتهربه يحوز تقدير الشرف باكتسابه ولكن اللي من ياملك رصيد فتخاربه ملم بدون حقوق واضح عيابه الذي بالوجبات اشتهرب يحوز تقدير الشرف باكتسابه طالذي فعل المكارم مربه يرجى رضا الخالق ويخشى عذابه طالذي فعل المكارم مربه يرجى رضا الخالق ويخشى عذابه يرجى رضا الخالق ويخشى عذابه